بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف مرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن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 يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا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 قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثطنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله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 للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون واصبر لحكم ربك فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ النجوم